الدرس الثالث في البيت واحد استمع للعبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور حديقة البيت مطبخ غرفة بيت ثلاجة غسالة لا تغضب استيقظت مركز التسوق